من ذا يشد عقالة يا قوم مما بدالة رأيت ما سأعيني وهز قلبي وهاله رأيته لم أصدق أني بأرض الرسالة أني بأرض الرسالة أني بأرض الرسالة, أني بأرض الرسالة من ذا يشد عقالة يا قوم مما بدالة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 فإذ به ابن أطالت كف النعيم دلالة اساور في يديه حسبتها أغلالة, حسبتها اغلاله حسبتها أغلالة حسبتها أغلالة وقطعة من حرير بها يزيد خبالة وملبس معاهدنا في المسلمين مثال لا يمنع الله عبدا من أن من أن يبين جماله من أن يبين جماله لكنه الشرع ارسى حرمه وحلاله سألته في ذهول من أين تلك البذالة ما هكذا زي قومي ماذا كمان الأصالة ماذا كمان الأصالة ماذا كمان الأصالة أم ذك للغرب حب به بدات الضلالة؟ يا يجهلا في أبصر في المسلمين فعالة دماؤنا في يديه به عرفنا النذالة به عرفنا النذالة به عرفنا النذالة مخرق العهد تبكي مما جناه العدالة أفق من الغي وحذر من العظيم سؤاله يا مسلمان معهدنا في المسلمين, في المسلمين جهاله في المسلمين جهاله في المسلمين جهاله كنا وانعم بكنا نعدهم كنخاله ابن خطب واسمى بكل فخر مقاله وقل بالمجد وانظر عما عمره وبلاله عمره وبلاله الدين يا صاحي عز ورفعه وجلاله قد ضل من حد عنه وسار خلف حثاله لا ولاء ينادي من كل حي رجاله من كل حي الرجال من كل حي